من الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا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 بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُمُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوه الأدبار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 واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر نظيم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقونه وينكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم واذا ينظر بك الذين كفروا ليثبتونك او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 وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصليه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم مَتكونوا عَلَيْهِمْ حَصرَة ثَُّ يُغْلَون وَذينَ كَشَروا إ جَهَّماَا يُحْشَرون وَِيَميِيزَ اللههُ الْ الخَبسَ مِنَ الطييبِ وَيجعَلَ الْ الخَبِيسَ بَعَْظَهُ عَ بعظم فَيَركُمَهُ جَع فَيَجَعَلَهُ فِي جَهم أُل إِكَهُمخَاصِرون قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن تَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَإِنَّمَا ضِلُّوَنَّ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وقَاتِلُوهُمْ حتى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلّوا فَاعْلَمُوا أن إن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير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 وَق اللهَّهِ الرَرسول وَلا تَنزَعوا فَتَفْشَلُوا وَتَذهَ برَرِيحكُم وَصبِروا إِ اللهَّه معَ الصَّابِرين وَلا تَتكونُ كَ الذيذينَ خََدوا مِن ذَارِهِم بَطَرَ وَرِئن الناسَّ وَيَصُدّونَ عَن سَبل للله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 وَإِن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم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 ادن صابره يغلب 200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 والذين آمنوا ولم يهاجروا مَا لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصرواكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميفاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض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 لِى بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ